قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبل وإياك نستعين اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا النار والعزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحذوا به الحق فَأَخَذْتُهُمْ فكيف كان عقابا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمُ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمُكَ وَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك, واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات الَّتِي التي وعدتهم ومن صلح, ومن صلح من مِنَّا انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات, وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنهمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الدالين إن الذين كفروا ينادون مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون, إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم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 لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم شفيع يطاع يألم خائنة لأين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع الرصير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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذي آمن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم احزاب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 من الله من عاصم ومن يضن لله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك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 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقة عند الله وعين الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبا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 اُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَرْضَوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى الأزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دحوة في الدنيا ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاط بآلاته الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا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 رسلكم بالبينات قالوا بذا قالوا وما دعاء الكافرين إلا في طلال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلاحى يسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحياه قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توذرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الَّذِينَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ سَمِعَ اللَّهُ لمن حمد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 ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الصيام والقيام بسط رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا اللهم ارزقنا حفظه وتدبره وتلاوته والعمل به يا حي يا قيوم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا ولجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم وأكرن نزلهم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 وآمن فزعنا يوم البعث والنشور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم إنا نبتهل إليك نبتهل إليك ابتهال الخائف ابتهال الخائف الضغير وندعوك دعاء الخائف الوجل دعاء من وضعت لك رقبة وذلل لك جسمه ورغم لك أَفْوَه وفاضت لك عينا. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار. اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار اللهم فاعتق رقابنا اللهم فاعتق رقابنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جذابك مطرودين اللهم إن طردتنا فمن يقبلنا وان ابعدتنا فمن يقربنا لدنا ببابك وتعلقنا برجائك اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين لرحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا اللهم انا نشكو اليك انفسا ازهقت واطفالا يبتمت ونساء رملت اللهم نصراك نصراك لاخواننا في الشام وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انزل عليهم نصرك اللهم انصرهم يا حي يا قيوم اللهم ارفع عنهم الظلم والبلاء اللهم أهلك عدوهم يا حي يا قيوم اللهم ولك البلاد اللهم وفقه لما تحبه وترضاه اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا حي يا قيوم اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضعيفا إلا قويته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سحرا إلا أبقلته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعلتنا على قضائها يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تصرف هذا الجمع الا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا